فش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر فش عن أبصارهم يخرجون من مُصْعِيناً إِلَى الذَّاعِ مُصْعِيناً إِلَى الذَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قبلهم قوم نوح فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْدُّجَّارَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عِذْرَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالْدُّجَّارَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فانتصر فدعا ربه أني مغلوه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرْ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُرْ تَغْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَارَكَ فِرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَٰىٰيَةَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَٰىٰيَةَ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرْ فَتَخَيَّفَنَّ عَذَابِي وَنُذُرْ فَتَخَيَّفَنَّ وَلَ قَدَ السنَقُآَ للِِك وَلَ قَدَ السَعقُر كانَ للِك فَهَلنِم مَّكِر فهَلِ مَّكِر كَذَّبَت عَذَابِي وَنُزُرض كان عذابي ونجر إنا أرسلنا عليهم ريحا صبصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صبصرا في يوم إن مُستَمِر تَنزِعُ الناسَ كأَنَّهُم أعْجَازُ نخلٍ قَعْد تَنزِعُ الناسَ كأَنَّهُم أعْجَازُ نخلٍ كَفَ كَ ذابِي وَنُذُر وَلَقَدِيَ الصَّرْنَقُرآانَ للِذِك وَلَقََ الصَّرنَّقُرْطَانَ للِذِك فَهَلْمِن مُذكِدْ فهَل مِن مُذكِرْ كَذَّبَت سَمُودُ بُِّذُر كَذبَت سَمودُ بِّذُرْ إِنَّا وَاحِذًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ فقالوا أبشرا إِنَّا وَاحِذًا نَتَّبِعُهُ إِذًا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اقُلِ الْيَذِكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَد إِنَّا مُرْسِلُ ن فِتْنَةً َتَهُ فَارْتَقِبْهُمْ فَقِبهُ